الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال أبو محمد الحسن بن إسمعيل بن محمد الضراب المصري في كتاب ذم الرياء في الأعمال حدثنا عثمان بن محمد البغدادي وقال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافيسي على عطاء بن السائب عن سيد من ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا يرأي قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي وقال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وقال حدثنا يحيى بن معين مثله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الربيع عن سعيد بن جبير فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا يرئي قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عازم عن محمد بن عن محمد بن كعب الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي إذا رأى الناس صلى وإذا لم يرهم لم يصلي قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم ورزون قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفض قال حدثنا كثير بن زياد أبو سهل قال قلت للحسن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال في المؤمن نزلت قال قلت مشركا بالله قال لا ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد الله به والناس فذلك الذي يرد عليه قال حدثنا أحمد بن رهيم قال حدثنا محمد بن يحيى عن حمزة قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا شعبة عن قتادة قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إن صلى رايا قال حدثنا عمر بن محمد البستي وقال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي وقال حدثنا عبد الغني بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن رباح عن ابن عباس وعن الصنعاني عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس فمن كان يرجو لقاء ربه وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصدق الصدقة وأصلي وأحب أن أحمد فأنظر الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يريد الصدقة والصلة وما أشبه ذلك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولم يقل بربه أحدا وإنما قال بعبادة ربه أحدا يريد العمل والفعل الذي كان يفعل يقول لا يحب أن يحمد على عبادة ربه يقول يحمده الذي يصله ويتصدق عليه فذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته سرا إلى غيره الذي يقسمها لألا يعظم أو يوقر قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن بحر بن شاذان المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايق قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا وكي عن بسامن عن أكرمة, عن أكرمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون قال من رايا في صلاته وسهى عنها ويمنعون الماعون منع الفأس والقدر والدلو فذلك الماعون فله الويل من رايا في صلاته ومنع هذا فله الويل قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وأبو سفيان عن معمر عن عبد الكريم عن طاووس ومسلم بن خالد الزنجي وعن صدقة بن يسار قالوا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله أحب أن يرى مكاني وموطني فإني أعمل العمل وأتصدق وأحب أن يرى الناس فأنزل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بن هاشم عن شاهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة من الصامت رضي الله عنه فقال أنبئني عما أسألك عنه أرأيت رجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد فقال عبادة ليس له شيء إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل مجعفر عن عمري بن أبي عمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء.الحديثنا عبد الملك بن قال حدثنا الصايع قال حدثنا قال حدثنا عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا الصايق قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن بنسى ومبشر عن الأوزاعية عن يحيى بن أبي كثير قال إن الملك لا يصعد بعمل, بعمل العبد مبتهاجاً حتى إذا انتهى إلى ربه قال جعلوه في سجين أي لم أرد بهذا. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايق قال حدثنا مبشر عن الأوزعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال حبة من خردل مريء. من قال الأوزعي وقال عبدت بن أبي لبابة أقرب الناس إلى الرياء آمنهم له قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا الصايق قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي يزيد عن ابن عمر أو عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به يوم القيامة وصغره وحقره قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ وقال قال حدثنا, حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ضبيان عن ابيه عن ابن عباس قال من راى راى الله به قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ وقال حدثنا, السنيد، قال, حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل أو قال للشرك أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله يكون الشرك إلا أن يجعل لله ندة قال غفر الله لك أو كلمة غيرها الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل أفلا أعلمك شيئا إذا, أفلا أعلمك شيئا إذا قلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرار اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصاي قال حدثنا سنيد قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن محمود بن الربيع عن شداد بن اوس ومسلم بن خالد الزنجي وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا العرب ان أخاف عليكم الرياء وشهوة خفية يقول هنا العرب يعني يا العرب جئنا فهذا وقت كن وزمان كن يريد أن العرب قد هلكت قال حدثنا علي بن عبد الله البغدادي وقال حدثنا القاسم بن زكري المطرز وقال حد وجدت في كتابي عن عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكري وقال حدثنا عباد بن العوام عن أبان بن تغلب عن عمر بن مرة عن خيثمة عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره وقال حدثنا الحسين مسلم بن علي بن الحسين الصدفي وقال حدثنا يونس بن عبد الاعلق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال اراه عن محمود قال لما حضرت شداد بن اوس الوفاه قال يا نعاي العرب ثلاث مرات اخوف ما يخاف على هذه الامه الرياء والشهوه الخفيه حدثنا ابن الاعرابي وقال حدثنا الزعفراني وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعه ان شداد بن حين حضرت الوفاه نحو قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يوسف قال قال لي خالد بن النزار عن سفيان بن عيينة قال الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر قال حدثنا عبد الرحمن بن سعين الحسني والمسجد الحرام قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن سانجور سا الرملي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا سليمان بن أبي داود عن أعطائنا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الله حرم الجنة على كل مرائي قال ليس البر في حسن اللباس والزي ولكن البر في السكينة والوقار قال حدثنا محمد بن علي بن أبي الحديث قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي بن أبي طالب بن عليه السلام في قوله يراؤون ويمنعون الماعون قال يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أمولهم قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال حدثنا موسى بن النعمان المكي وقال حدثنا خلاد بن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن صلاته حيث يراه الناس ثم أسأها حين يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه قال حدثنا أحمد بن جامع قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة الحضرمي وقال حدثني الحارث بن يزيد الحضرمي وعن كثير بن مرة الحضرمي وعن عوف بن مالك الأجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء راء الله به ومن قام مقام سمعة سمع الله به قال حدثنا أحمد بن اسماعيل بن عاصم قال حدثنا جحفر الفريابي قال حدثنا أبو جحفر النفيلي قال حدثنا كثير بن وروان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن عمران بن حسين قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يشار إليه أن يشار إليه بالأصابع قالوا يا رسول الله إن كان خيرا قال وإن كان خيرا فهي مذلة إلا من رحم الله وإن كان شرا فهو شر قال حدثنا أحمد بن عبد الله الناقد قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا بن لهيعة عن يزيد نبي حبيب أن سنان بن سعد أخبره عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسب امرئ من شر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصم الله عز وجل إلا من عصم الله عز وجل قال حدثناه الحسين بن علي بن أبي مطر قال حدثنا أحمد بن, عبد ال... بن... بن أبي عبد الملك قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من الشر أن يشير المسلمون إليه في دينه ودنيا قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمر عن عاصم بن عمر بن قتاتة عن محمود بن لبيد أخو بني عبد الأشهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا وانظروا هل تجدون عندهم رزاء قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر بن قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وقال أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك قال حدثنا أحمد بن مروان بن محمد الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل النبي قال حدثنا مارك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عمل لي عملا أشرت فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك قال حدثنا أحمد بن مروان، قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا محمد بن الحارث عن المدائني قال قال قتاده إذا رأي العبد يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا إلى عبدي يهزأوا بي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الخولني وقال حدثنا من القتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان قال مُحَمَّدُ محمد بن قَالَ قال يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ يزيد قال حدثنا وَلَحَدَّثَنَا قال حدثنا قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قال جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ عن محمد بن حيان بْنِ محمد قَالَ قَالَ قال قال يَا لابنه اتَّقِ اللَّهَ الله ولا أَنَّكَ الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر قال حدثنا حدثناه أحمد بن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأ قال حدثنا عثمان بن محمد الذهبي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا علي بن أبي عاصم عن عوف عن معبد الجهني قال قال عثمان لو أن عبدا دخل بيتا في جوف بيت فأدمن هناك عملا يوشك الناس أن يتحدثوا به وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر قال حدثنا محمد بن بشر ابن عبد الله قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوس عن عبد الله قال من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها إذا خلا فتلك استهانة يستهين بها ربه قال حدثنا محمد حدثناه محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن عدي قال حدثنا أبي عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساء حيث يخلو فيستهانة يستهين بها ربه قال حدثنا محمد المجافر الحضرمي وقال حدثنا العتبي وقال حدثنا خالد معبد السلام قال حدثنا الفضل من مختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة, عن عصمة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل عمل الخير سرا فلا يزال يحدث به حتى يكتبر رياءه قال حدثنا إسماعيل ابن يعقوبة قال حدثنا محمد بن يوسف ابن يونس ابن موسى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أعيشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على الصفا قال حدثنا أحمد بن بهزاد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائق قال حدثنا سعيد منصول قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن عن الحسن قال من تزين الناس سوى ما يعلم الله منه شانه الله عز وجل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين الصدفي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا, حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء من الشر أن, أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا قيل وأن يكو خيرا قال وأن يكو خيرا إلا من عصم الله وأن يكو شرا فهو شر قال حدثني أبو محمد مسلمه بن سعد الغزي بغزه قال حدثنا حميد بن السفر السكسكي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والفسق والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرس ومن الأسقام. قال حدثني عبد الواحد بن أبي الخصيب قال حدثنا العباس والمعلين الطويل قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان نجال ينتحلون الدنيا بالدين يلباسون للناس جلود الضأن من الدين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيرانا قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا العباس بن السندي وقال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال حدثنا عبد الله بن بديل عن الزري عن عبيد بن، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نعاية العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية ما يكره من لبس ثياب الشهرة قال حدثنا الحسن بن الخضر السيوطي وقال حدثنا أحمد بن شعي بن النسائي وقال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو النظر شريك عن وثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامية عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر الفريبي وقال حدثنا أبو جعفر النفيل وقال حدثنا كثير من مروان المقدسي وعن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساجن عن عمران بن حصير قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع قالوا يا رسول الله وإن كان خيرا قالوا إن كان خيرا فهو مذلة إلا من رحم الله وإن كان شرا فهو شر قال حدثنا محمد بن ورحمة البلقي وأبو عبد الله بمكة قال حدثنا محمد بن عامر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا وكيع بن محرز السامي عن عثمان بن الجهم عن زير بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه مهما وضعه قال حدثنا علي بن أحمد بن اسحاق قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا وكيه بن محرز السامي قال حدثنا عثمان بن الجاه فذاكر مثله وحدثنا محمد بن يورم بن السراج قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا داود قال حدثنا عن بسهة بن عبد الرحمن عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ذا شهرة وركب ذا شهرة أعرض الله عنه وإن كان له ولية <تصفيق> قال حدثنا مسلمة بن سعد الغزي قال حدثنا حميد أو حمبيد بن السفر قال حدثنا آدم قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله بها من الزقوم يوم القيامة ومن شرب بأخيه المسلم شربة سقاه الله بها من صديد جهنم يوم القيامة ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله ثوبا من النار يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري الدينوري قال حدثنا أبي عبد عن عبد الرزاق عن معمر قال رأيت قميص أيوب السختياني يكاد يشم الأرض فسألته عن ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره. قال وحدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمر الأندرسي قال أنباءنا الحارث قال حدثنا بن وهب قال وقال مالك في الذي يقلص ثيابه إلى نصف ساقه ويشمر الشراكة عليه ليس في هذا خير أن يفطن الناس له أو أن يفطن الناس له قال وهو عمل سوء يقلص ثيابه ويشمر الشراكة يفطن بنفسه قال وحدثنا الربيع وحدثنا عمر بن الربيع قال حدثنا محمد بن النصر قال أنبأنا الحارث قال أنبأنا أشهب قال وقال مالك في لباس الصوف الغليظ لا خير لا خير في الشهرة ولو كان المرء يلبس هذا مرة ويطلحه مرة أخرى رجوت أن يكون به بأس فأما أن يعاهد عليه حتى يعرف به ويشتهر فإني أكرهه ولا أحبه وإن من ثياب القطن ما هو أخشن في اللباس وأبعد من الشهرة فلا أحب ذلك لأحد ولا أستحسنه قال حدثنا ابن أبي مطر قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال بلغني أن أشرف المواضع أو التواضع الرضا بالمجلس دون شرف المجلس وألا لا يبدأ بالسلام وأن يكره الرياء في عمله كله والمتح قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خبيق وقال حدثني عبد الله بن الضريس قال حدثنا عبد قال قال عبد الله بن مبارك الناس العلماء والزهاد الملوك الناس العلماء والزهاد الملوك والسفله الذي يأكل بدينه قال حدثنا احمد المرواني قال حدثنا محمد بن محمد النيسابوري وقال حدثنا الحسن بن عيسى قال سئل ابن المبارك فقيل له من الناس قال العلماء قيل له فمن الملوك قال الزهاد. قيل له فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه قيل له فمن الغوغاء قال خزيمة بن حازم وأصحابه قيل له فمن الدنيء قال الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الحسني وقال حدثنا جعفر بن محمد بن قال وقال حدثنا عبد الله بن حسين الأشقر. قال أخبرني محمد الخشاب قال سألت عبد الله بن مبارك الخرساني فقلت يا أبا عبد الرحمن من أفضل الناس قال العلماء والعالم من عرف الله قلت من الغوغاء قال خزيمة أصحابه قال قلت فمن الملوك قال العبات قلت فمن شرار الناس قال من أكل بدينه قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي المروزي قال حدثنا سليمان الشاذكوني كوني قال حدثنا قال سمعت عيسى بن يونس يقول كنا عند الأعمش فدخل إليه رجل بيده ركوة وعليه جبة صوف وساقه في الغلد مثل اسطوانه المسجد مغطى الرأس فخلع الأعمش عن رأسه فإذا له سجادة في ناحية جبهته فقال الأعمش من أراد أن ينظر إلى ما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فلينظر إلى هذا قال أنشدني بكر بن المهلب قال أنشدني أبو الحسين الزراد لبعض الصوفية البغداديين لنفسه كان تصوف مرة صارت تصوف مخرقة صارت تصوف ضحكة وتواجد ومطبقة كلا كما كذا سنن الطريق الملحقة حتى تكون بعين من منه العيون المحدقة تعد عليك صروفه وهموم فكرك مطرقة قالوا أنشدني أحمد بن عمر الرومي بغدادي قال أنشدني أبو بكر, مح بكر محمد بن إبراهيم الدين وريو الصوفي لبعض أهل الأدب رأيت قوما عليهم سمة الخير بحمل الركاء مبتهلة معتزل الناس في مساجدهم سألت عنهم فقيل متكلة الوقت والحال والحقيقة والعكس عندهم مثله فلم أزل خادما لهم زمنا حتى تبينت أنهم أكله قال لي أحمد بن عمر فأشدتها أبا علي بن أبي السموم بطرابلس وكان ضريرا شاعرا فقال لي قد عرضتها وأنشدني عجبت من عصبة نمت وسمت باسم التقى والنهى وهم جهلة وساوس النفس علمهم ولهم مقالة في الحلول مفتعلة تصوف القوم تصوف القوم كي يبلغهم لباسهم ما تبلغ المسلة لو ان ما هم عليه عن ما جعل القوم زيهم مثله لقد نالهم زيهم من الورى ما تعاطت القتله إذا ما بليتهم رأيتهم نوكا كسالا أذلة أكله قال حدثنا أحمد بن مروان بن محمد المالكي قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال كان عندنا الحصري رئيس الصوفية وكان إذا دعاه الرجل من أصحابه يأكل دايم فقيل له في ذلك فقال المؤمن يأكل أبدا حتى ينسى متى بدأ في الأكل قال حدثنا أحمد بن مروان، قال حدثنا من أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت النضر بن, بن شميل يقول قلت لبعض الصوفيين تبيع جبتك الصوف فقال إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد قال حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري قال حدثنا إسماعيل بن أبي هاشم. قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثني أبي قال: قال إذا لم يكن في الصفي ثلاث غصال فليس بصوفي. إذا لم يكن كسول أكل كثير الفضول. قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن وليد دمشقي. قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن طلاب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري ولا سمعت أبا سليمان يقول إذا رأيت, إذا رأيت الصوفية في سوق الصوف فليس بصوفي. وابو سليمان هو الداراني قال حدثنا أبو محمد عبد العزيز محمد بن الفرش قال حدثنا أبو عبد العزيز محمد قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال سمعت سفيانا رحمه الله قال سمعت عاصما يقول ما زلنا نعرف الصوفية بالحمق إلا أنهم يستترون بالحديث قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين بن ضحاك. قال حدثنا يونس بن عبد العالى قال سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا عاقلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر حتى يصير أحمق قال حدثنا أحمد بن مروان. قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حكام عن ثعلبة عن الحسن قال إن أقواما جعلوا خشوعهم في دباسهم وكبرهم في صدورهم وشنعوا أنفسهم بلباس هذا الصوف والله لا أحدهم بلبس الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه يقول المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها الثوب الذي في طرفيه علمان قال حدثنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن نصر قال أنبأنا الحارث قال أنبأنا أشهب قال قال مالك في لباس الصوف الغليظ لا خير في الشهرة ولو كان المرء يلبس هذا مرة ويطرحه مرة أخرى رجوت ألا يكون به بأس فأما أن يعاهد عليه حتى يعرف به ويشتهر فإني أكرهه ولو أحبه وإن من ثياب القطن ما هو أخشن في اللباس أبعد من الشهرة فلو أحب ذلك لأحد ولا أستحسنه قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أبو بكر بن القاري ببعض هذا الحديث قال عن الحارث المسكين قال وحدثنا أحمد بن عبد العزيز بتمام الحديث قال حدثنا الحارث عن أشهب قال وقال مالك في لباس هذا الصوف الغليظ وغيره لا خير في لبسه إلا في سفر كما لا بساه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهره وإنه لقبيح بالرجل أن يعرف أو يعرف دينه قال حدثنا علي بن بن عبد هنا سقط في المطبوع قال حدثنا محمد بن أحمد قال قاضي عسقلان بها قال حدثنا الفضل بن حباب قال أنبأنا النشاذ بن فياض قال أخبرنا أبو قهذامن عن أبي قلابة عن ابن عمر قال مر عمر بن معاذ وهو يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ قال حديث سمعته أو سمعته من صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى الرياء شرك أحب وأحب العباد إلى الله عز وجل الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا والذين إذا حضروا لم يعرفوا أولئك إمة الهدى ومصابيح العلم. قال حدثنا عثمان بن محمد الذهبي قال حدثنا إبراهيم الحربي وقال حدثنا شاذ بن أبن الفيّاضي أو عبيد الله قال خبرنا أبو قحذ من فذكر نحو منه. قال حدثنا محمد بن بشر بن عبد الله. قال حدثنا ابو مية. قال حدثنا محمد بن القاسم. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. وحدثنا عبد الملك بن بحر. قال حدثنا عبدوس بن داير قال حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا سويد. حدثنا عبد الله بن مجافر. قال حدثنا ابن خليس الدمشي. وقال حدثنا عبد الله بن نجد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. قال عن زيد بن واقد عن بشر بن عبيد الله عن أبي ادريس عن معاذ بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف مستضعف أغبر ذو طمرين أو ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشر بن عبد الله قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن ولال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو وحدثنا وأخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن فرج قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار وقال حدثنا احمد بن محمد بن عبيد النؤادمي بعسقلان قال حدثنا ثابت بن معيم الهوجي قال حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن ايوب عن قال حدثني عبيد الله بن زاهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اغبط اوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ يعني العيال ذو حظ من صلاه احسن عباده ربه واطاعه في السر كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت, أو عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه قال حدثنا أحمد بن مروان المالكي وقال حدثنا علي بن الحسن الرزي وقال حدثنا ابن خبيق قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء قل لهم يخفون في أعم في أعمالهم أو في أعمالهم وعلي أن أظهرها لهم. قال حدثنا عبد الله بن مجاحف قال حدثنا عبدوس بن داير قال أخبرنا المسيب. وقال حدثنا وقال قال سمعت يوسف بن أصباط يقول قال الله عز وجل أخفوها لي وأنا أعلنها لكم. وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن شهين قال أخبرنا أبي رزمة قال حدثنا الوليد المسلم قال سمعت الأوزعية يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا يكون وليا لله في العلانية وعدوه في السر ما جاء في إخفاء البكاء عند الذكر والسكون وترك الحركة قال حدثنا عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصايق قال حدثنا سنيق قال قال سنيد انقلت لحمد بن زيد حدثك يونس عن الحسن قال كان إذا اجتمعوا فتذاكروا تحضر أحدهم الدمعة فيحبسها ثم تحضر فيحبسها فإذا خاف أن تغلبه قام وتركهم قال نعم قال أنبأنا أحمد بن مروان قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال رأيته محمد بن كعب يقص فبكى رجل فقدع قصصه وقال من الباكي قالوا مولى بني فلان قال أنه كره ذلك قال أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا الشباب بن سوار. قال أخبرنا أبو معشر قال كان محمد بن كعب القرضي يقص ودموعه تجري على خديه فإن سمع باكيا زجرة وقال ما هذا وقال أخبرنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن الخداش قال حدثنا حمد بن زيد قال بك أيوب مرة فأخذ بأنفه وقال إن هذه الزكمة ربما عرضت وبكى مرة أخرى فاستبنى بكاءه فقال إن الشيخ إذا كبر مج قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلك زهو عمر أو قال فلك ما وفيه قال حدثنا عبد الله عن رجل عن أبي السليل أنه كان يحدث أو يقرأ يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أبي الدنيا قال حدثني محمد بن علي بن شقيق قال حدثني إبراهيم بن الأشعث قال سمعت أبا عصام الرملي أن الحسن حدث يوما ووعظ فتنفس رجل في مجلسه فقال الحسن إن كان لله قد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن عثمان ومحمد بن عباد قال حدثنا أبو أسامة عن الربيع يعني ابن صبيح أو ابن صبيح قال وعظ الحسن يوما فانتحب رجل فقال الحسن ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا قال حدثنا أحمد وقال حدثنا من أبد الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش قال بكى حذيفته في صلاة فلما فرق التفت بإلا رجل خلفه فقال لا تعلمن بهذا أحدا قال حدثنا أحمد وقال حدثنا ابن الدنيا قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عن الرزاق قال أخبرنا معمر قال بكى رجل إلى جنب الحسن فقال قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به قال أخبرنا أحمد قال أم باء بناب الدنيا قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز القرشي قال أخبرنا عمران خاردين قال سمعت محمد بن واسع قال إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة ومعهم رأته ما تعلم به قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابناب قال حدثني محمد بن أبي حاتم قال حدثنا يحيى بن حريث العبدي عن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه تشعر به امرأته أدركت ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي إلى جنبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال جاء ثابت إلى محمد بن واسع يعوده فسلم, فسلم يحيى البكاء على ثابت فقال من أنت من هذا فقال رجل هذا أبو مسلم هذا يحيى فقال من أبو مسلم قال يحيى البكاء قال إن شر أيامكم يوم عرفتم بالبكاء ونسبتم إليه قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا ابن الدنيا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عيسى قال أخبرني أبي قال كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالك بكى حسان, حسان حتى يبل ما بين يديه ولا يسمع له صوت. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين قال أخبرنا إسحاق بن منصور السلولي ريم هوريم بن سفيان قال كان منصور يحدثنا فيمج الدموع مرارا قبل أن يقوم قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا بسطام بن حريث قال كان أيوب يرق فيستدمع فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه فيمسك على أنفه كأنه رجل مزكوم فإذا خشي أن تغلب عبرته قام وبه قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا يحيى, بن يحيى الأصفر قال حدثني عبد الرحمن بن مسلم مولى لآل أبي بكر قال بكى أيوب مرة فلم يملك عبرته فقام قال وبيه حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال ذكر أيوب يوما شيئا فرق فالتفت كأنه يتمخط ثم أقبل علينا فقال إن الزكام شديد على الشيخ قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد اليمامي قال حدثنا عباد بن عقبة عن عمران بن خالد عن محمد بن واسع قال لقد كان الرجل يمرض عشرين سنة وما تعلم بهم رأته قال حدثنا أحمد بن عبد الله ناقد قال أخبرنا محمد عبد الله اليماني قال أخبرنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثني عمران بن خالد خساعي قال سمعت محمد بن واسع يقول إن كان الرجل يبكي عشرين سنة ما تعلم بهم رأته قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثني خالي أحمد بن العباس قال أسمعت chaptersانية الحربي يقول قال شعيب بن حرب وسمعت أبا سليمان يقول يلبس أحدكم بثلاثة دراهم ونصف وشهوته في قلبه بخمسة دراهم أفما يستحي أن تجاوز شهوته لباسه قال وسمعت أبا سليمان يقول لأبي يحيى بن حمزة وعليه جبة صوف وعباءه إلقي هذه الجبة عنك وعليك بثوبين أبيضين يخلطانك بالناس قال حدثنا عبد الله بن الرحفر بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن أبي موسى الانطاكي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال تنهدت يوما عند أبي سليمان فقال إنك عنها مسؤول يوم القيامة فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك وإن كان على الدنيا فويل لك وتنهدت عنده بعد ذلك بحين فقال لي متى أحدثت علينا هذا التنهد لو كانت صحيحة ما كان في إظهارها خير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا جعفر بن محمد قال قال لي حيان ابن الأسود التنهد عالم من أعلام الأسف لا ينبغي للعاقل أن يقيم عليه. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا الحربي قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا المدايني عن محمد بن عبد الله القرشي وعن أبيه قال نظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو حذيفة قال كنا عند سفيان الثوري فدخل إليه رجل من عند شريك, شريك القاضي له سجادة كبيرة فقال له الثوري يا هذا الرجل إن كانت هذه السجادة لله فلا يحل لك أن تكلم شريكا إن كنت جعلتها من أجل شريك فلا يحل لي كلامك قال وحدثنا أحمد, أحمد في موضع آخر قال حدثنا إسحاق بن ميمون قال حدثنا أبو حذيفة قال كنا عند سفيان الثوري فدخل إليه رجل له سجادة كبيرة عند شريك فقال له سفيان يا هذا الرجل إن كانت هذه السجادة رضي الله فلا يحل لك أن تكلم شريكا وإن كنت جعلتها من أجل شريك فلا يحل فلا يحل لي أو فلا يحل لي أن أكلمك قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن محمد المخلاد الباهلي البصري قال حسمعت المدائني يقول حدثنا محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه عن جده قال كنت عند ابن عمر فإذا هو برجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه أذر السجود كأنها بعر بعير فدعاه فقال له يا هذا قد صحبت من هو خير منك النبي, النبي وأبو بكر وعمر وهم أعبد الناس وأكثرهم صلاة ما رأيت لأحد منهم مثل ما رأيت فيك أو ما رأيت فيك قال حدثنا عبد الملك بن موحدين قال حدثنا أبو جعفر الوراق قال سمعت ابن الحجاج الحافظ في مسجد أبي زرعة يقول سمعت يحيى بن يحيى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مخالفة الصوفية من ضاعة الله قال وحدثنا عبد الملك بن موحدين المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح الوراق قال سلمة بن شبيب سمعت سعيد بن منصور يقول سمعت أبا سعيد الفراء يقول لأن يدخل بيتي شيطان ولا صفي قال حدثنا حسين بن علي بن داود قال حدثنا إبراهيم ميمون قال حدثنا علي بن معبد قال أنبأنا عبد الله عن حوشب عن حسن قال المؤمن داري دينه بثيابه قال علي يعني أنه يكره الشهرة قال أنشدني أحمد بن يحيى بن أحمد بن حسين غيره تصوف فزد فازدهى بالصوف جهلا وبعض الناس يلبسه مجانا يريد مهانه ويحب كبر وليس الكبر من شأن المهانة تصنع كي يقال له أمين وما معنى التصنع للأمانة ولم يرد, ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة الكراهية لمن تزهد الجلوس بلا اضطراب أن يكون كلا على المسلمين قال حدثنا عثمان بن محمد وقال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقلي قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو. وحدثنا محمد بن بيشري بن عبد الله العاكري وقال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد. قال حدثنا بن مبارك قال أنبأنا حيوة بن صالح قال أخبرني بكر بن عمرو. وحدثنا عمر بن الربيع وسليمان بن محمد بن جعفر الحضرمي قال حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجري رأي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوت بن شريح عن بكر يعني ابن عمر عن عبد الله يعني ابن هبيرة حاء وحدثنا عثمان بن محمد البغدادي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد ابن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن الهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم يعني الجيشاني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قال الشيخ فقد جعل لها حركة في غدوها ورواحها وطلبا لمعاشها قال حدثنا أحمد بن مروانا قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا خالد بن خداشا قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختانية يقول ليتق الله رجل فإن كان زاهدا فلا يجعل زهده عذابا على الناس قال أنباءنا أحمد بن مروانا قال حدثنا الحربي, الحربي قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ثوري قال كان سفيان الثوري يمر بنا في المسجد الحرام ونحن جلوس فيقول لنا ما يجلسكم قلنا فما نصنع قال قوى مطلوبوا من فضل الله فتسلحوا يعني للعمل ولا تكونوا كلا ولا عيالا عن المسلمين قال حدثنا علي بن حسن الحرام قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا المسعودي عن جواب التيمي قال قال عمر يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على الناس قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا سهل بن هاشم قال سمعت إبراهيم بن أدهم قال بلغني أن سعيد بن سيبي قال من لزم المسجد وليس له حرفة وهو يقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال وحدثنا محمد بن سعد بن محمد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان عن سهل بن هاشم عن إبراهيم بن أدهم قال قال سعيد بن مسيب من جلس في المسجد وقابل كلما يعطى فقد ألح في المسألة حدثنا إبراهيم بن محمد دينولي قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي قال حدثنا المسعودي عن ابن عبد الرحمن بن عبد الله عن جواب التيمي قال قال عمر بن الخطاب يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستفقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أبو القاسم بن جوبلي قال سألت أحمد بن حنبل فقلت ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال لأعمل لا شيئا حتى يأتي رزقي فقال أحمد هذا رجل جاهل العلم أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي يعني الغنائم وحديثه الآخر حين ذكر الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا فذاكر أنها تغدو في طلب الرزق فقال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم قال وحدثنا أيضا أحمد قال حدثنا أبو العباس الآجري وقال حد سألت أحمد بن حنبل عن رجل جلس في بيته وقال لا أعمل ولا أسأل حتى يأتيني رزقي في بيتي فقال أحمد هذا رجل جاهل العلم قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقه تحت ظل رمحي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر والقدوة بهم قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي قال حدثنا إدريس بن عبد الكريمة قال حدثني إسحاق بن المبارك الجزاز قال قيل لابن عيينة الرجل يقنع بما يلقيه الناس مثل البطيخ المدود وغير ذلك مما يلقيه الناس فيتقممه ويتفرغ لعبادة الله قال فقال ابن عيينة قد اتجرت الأنبياء أنفسها وقد اتجر أبو بكر وقد تجر عمر وتجر عثمان أحذر امرأا أن تمقته قلوب المؤمنين قال حدثنا عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا الحسن بن علي بن ياسين قال حدثنا مدهد بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش عن محمد بن زيد عن أيوب قال إن تزهد رجل إن تزهد رجل فلا يجعل جهده عذابا على الناس قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن موسى فقال حدثنا سهل بن هاشم قال سمعت أبرايم بن أدهم يقول إن الصائم القائم الحاج المعتمر المجاهد من من أغنى نفسه عن الناس قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي وقال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشاب قال, قال, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين قال وقال عمر بن الخطاب ارفعوا رؤوسكم يا معشر القراء لا يزيد الخشوع على ما في القلب. قال حدثنا سلم بن الفضل. قال حدثنا يوسف بن يعقوب. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسّاب. قال حدثنا حماد بن زيد. قال قال أيوب من تزهد فلا يجعل زهده عذابا على الناس. قال حدثنا محمد بن, بن أحمد بن جاب البستي. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاهدي. قال حدثنا أبو بكر الرمادي. قال حدثني محمد بن قدامة صاحب اللؤلؤ. قال كنت جالسا مع بشير بن الحارث. فجاء رجلان عربيان من أهل البصرة لهما هيبة فجلس إلى بشر بن الحارث وأنا حاضر فقال لهما بشر أعربيان أو أعربيان قال نعم فتكلم أحدهما فذكر بدوى فذكر بدوى الإسلام وذكر الخلفاء وإمة الهدى ثم أخبر بما دخل على الناس من الفساد وبشر ساكت فلما أخذ في تحريم المكاسب قال بشر لا أدري ما هذا قال الله عز وجل في كتابه وذكر مريم وهز إليك بجذع النخ تساقط عليك رضبا جنيا فأمرها بالعمل ثم قال العمل العمل من وجهه قال حدثنا علي بن أحمد المقابري وقال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار وقال حدثنا عيسى بن إبراهيم الشعيري البركي قال حدثنا عبد العزيز المسلم القسملي وقال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشق ولو بشق بشق السواك قال حدثنا سلم بن الفضل قال حدثنا ابو غالب علي بن أحمد قال حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا هشيم عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس قال شرف الرجل قيامه بالليل وعز استغناءه عن الناس قال حدثنا الصمود قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا داود بن عثمان الثغري القرشي قال حدثنا الاوزعي عن ابي معاذ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استعفافه عما في ايدي الناس قال حدثنا حسين بن علي بن ابي مطر قال حدثنا محمد بن عمر الاندلسي قال حدثنا عبد الغريب بن ابي عقيل قال حدثنا يغنب بن سالم قال حدثنا انس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من لا يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه ولم يكن كلا على الناس قال حدثنا أحمد بن حسين بن داناجة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال وعبد الله بن مسلمة القانبي حاء وأخبرني موسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم الباغوي وأبو غالب علي بن أحمد بن بنت معاوية بن عمر قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا قال أحمد بن الداناج وأنباءنا محمد عبد الله بن سليمان وجعفر الفريابي وموسى بن مهارون وإبراهيم بن هاجم وأحمد بن محمد أبو بكر العطار قالوا حدثنا شيبان بن فروخ قال ابن الداناج أنباءنا أحمد بن محمد بن فضاء الجوهري وزكريا بن يحيى السادي وأبو معشن الدارمي قالوا حدثنا عبد الواحد بن غياث المربدي ثم اتفقوا قالوا حدثنا عبد العزيز المسلم القاسمي عن الأحمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوسة سواك قال من دانر أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ذكرت لأبي هذا الحديث فقال نعم ما رواه إلا عبد العزيز إلا عبد العزيز المسلم قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن سعيد الرازي وغير واحد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدرس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله التيمي قال حدثني أبي عن أبي ويزن عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغنوا عن الناس ولو بحزم الحطب كراهية الاضطراب عند سماع الذكر والصعق والرقص والزف قال حدثنا الحسين بن عارين التميمي النيسابوري وحسينك بمكة قدم حاجا قال حدثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد طهراني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا روح بن عطاء ابن أبي يعني ابن أبي ميمونه عن أبي عن أنس بن مالك قال ذكر عند عنده هؤلاء الذين يصعقوم عند القراءة فقال قال أنس لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى سمعت للقوم حنينا يعني أخذتهم لوعظة وما سقط منهم أحد قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الوراق قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الحميد بن الجعفي الكوفي قال حدثنا عبد المتعالي بن, بن طالب وكان مصابا بعينه وكان عبدا صالحا قال حدثنا يوسف بن عطية الصفر عن ثابت عن أنس قال دع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإذا رجل قد صعق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فما حقه الله قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني شعيب بن أبي مانيع عنيس بن خثيم قال كنت عند ابن عمر فقال رجل فقال رجل إن ناس عندنا إذا قرأ عليهم القرآن إن ناس عندنا إذا قرأ عليهم القرآن يضطرب أحدهم من خشية الله فقال ابن عمر كذبت كذبت فقال الرجل ورب هذه البنيّة أو البنية إنهم لا يفعلون قال إن كنت صادقا فإن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هكذا يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثناه عبد الله ابن جعفر ابن محمد البغدادي قال حدثنا ابن الإمام قال حدثنا داود بن عامر قال حدثنا عفيف بن سالم قال حدثنا عكرمة بن عمار أن عيسى خثيم قال أتى ابن عمر رجل فقال له الرجل يا أبا يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا ناس إذا قرئ على أحدهم القرآن خر وارتكض فقال له ابن عمر كذبت فقال له الرجل بلى ورب هذه البنية فقال له ابن عمر إن كنت صادقا فإن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال البنية يعني الكعبة قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن محن المكي وقال: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن زفر العجلي قال سمعت قيس بن حبتان قال هذا الذي يسعقون من الشيطان عند الذكر قال أنباءنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء الكوفي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبثار عن حصن مولى, مولى للزبير على عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لأسماء يعني أي أمة كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن قالت كانوا يفعلون كما قال الله عز وجل تقشعر جلودهم وتزمع أعينهم قال قلت فإن أقواما إذا سمعوا القرآن لم تزمع أعينهم له فقالت أعوذ بالله من الشيطان قال حدثنا عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصائق قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حصن عبد الله بن عرث بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء إن ناسا إذا قرع على أحدهم القرآن خر مغشيا عليه قالت أعوذ بالله من الشيطان إنما كانوا كما ذكر الله عز وجل تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصائق قال حدثنا السنيد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال ذكر لابن عباس رجال يسمعون القرآن فيخر أحدهم مغشيا عليه فقال أعوذ بالله من الشيطان هو الذي يفعل بهم هذا الذي رأيت قال هو الذي يفعل بهم بهم الذي رأيتم قال وحدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال تلا قتادة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فقال هذا نعت أولياء الله نعتهم بأن, بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم وأن يغشى عليهم إنما هذا من الشيطان قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصايق قال حدثنا سليد قال حدثنا معتمر عن حمران بن عبد العزيز قال سمعت ابن سيرين يقول إن كان هذا الذي يغشى عليه إذا قرئ القرآن صادقا على فليجلس على جدار فقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن خر فهو صادق قال حدثنا عبد الملك بن باحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم قال مر بن عمر على رجل قد غمي عليه عند ذكر القرآن فقال والله إنا لنخشى الله ولكن لا يغشى علينا قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة أن تعموريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي أنه ذكر عنده الخوارج وما القون عند تلاوة القرآن قال ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى قال أنبأنا أحمد بن مروان قال أنبأنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال سمعت الربيع بن أنس يقول عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين يقول السناء أي بارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى وقد سنا يسنا سناء أي ارتفع قال بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن غراهم بن بكير الطيلسي وقال حدثنا عبد الله بن عائشة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة مثله سواء قال حدثنا عبد الرحمن بن سعين الحسني وقال حدثنا عبد الرحمن بن سانجور قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا سليمان بن أبي داود عن عطاء عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الله حرم الجنة على كل مرائي ثم قال ليس البر في حسن اللباس والزي ولكن البر في السكينة والوقار قال حدثنا أبراهيم محمد بن عثمان بن سعيد الدينوري قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعد السجستاني قال حدثنا أحمد بن السنان قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة فإن غير منها شيء قيل غيرت السنة قالوا ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قرأكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة قال حدثنا عبد المريض قال حدثنا الصائق قال حدثنا سنيد قال حدثنا محتمر عن كهمس قال قال رجل لابن عمر إني رأيت رجل خر نغشيا عند القرآن فقال ابن عمر والله ما أذهب القرآن القرآن عقل إنسان قط قال الرجل أنا والله رأيته فقال ابن عمر إني والله إني والله ما أكذبك إن أنك رأيته قال أنه يقول هو الكاذب قال حدثنا سلم بن الفضل سائر قال حدثنا إبراهيم بن مهاشيم البغوي قال حدثنا ابن أبي جويرية قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن نجد أقبل يريد المدينة وأن الناس استعدوا لقتاله وأنه أقبل حتى نزل بنخل على الميلين من المدينة فسأله ما صنع الناس، فقيل له قد استعدوا لقتالك. قال، فقال ما فعل ابن عمر؟ قال قد لبس السلاح. فقال إذا لا تخلف عنه أحد، فرجع من النخل ولم يأت المدينة. فذكر نافع أن ناس من أصحاب نجد انتهى إلى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بئر الله. فقالوا إن منا من إذا سمع القرآن صعق. فقال أنا أدركت أصحاب محمد وهم صلى الله عليه وسلم مهم ترافقون، فما رأيت أحدا كما تذكرون، فادعوا بهذا الذي فدعو بهذا الذي تذكرون أنه إذا سمع القرآن صعق، فأقعدوه على بئ فأقعدوه على بئر هذه ثم تلو القرآن عليه، فإذا صعق فهو كما تقولون، فهو كما تقولون من خشية الله، فقالوا فعل الله بك وفعل لولا صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلناك قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد الرواشدي وقال حدثنا ابن خوبيق قال حدثنا شعيب بن حرب قال قال ابن سيرين هؤلاء الذين يصعقون إذا قرأ عليهم القرآن يجيون حتى نقعدهم على الحيطان ثم نقرأ عليهم القرآن فإن سقط من فوق إلى أسفل فهم صادقون قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن زياد الأعربي قال حدثنا سعدان بن ناصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت خلف ابن حوش قال كان جواب يرعد عند الذكر فقال له إبراهيم ان كنت تملكه لا أبالي ألا أعتد بك وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك قال حدثنا أحمد بن مران بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن ديزيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال كنا عند مارك بن أنس وأصحابه وأصحابه حواليه فقال له رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله عندنا قوم بنصيبين يقال لهم الصوفية يأكلون أكلا كثيرا فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون فقال مالك هم مجانين أو فقال مالك هم مجانين فقال له الرجل لا فقال هم صبيان فقال لا هم قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء فقال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا فقال له الرجل بلى يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب ويلكم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه وصدره قال فضحك مالك وقام فدخل إلى منزله فالتفت أصحاب مالك إلى الرجل فقال يا هذا الرجل قد كنت والله مشؤوما على صاحبنا قد جالسناه نيف وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم قال حدثنا الحسن بن الخضر وحسن بن الرشيق قال حدثنا أبو العلاء الكوفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن خلف بن حوشب قال كان جواب إذا سمع الذكر ارتعد فقال له إبراهيم إن كنت تملك هذا فما, فما أبالي ألا أعتد بك وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من قبلك قال وحدثنا الحسن بن الخضر وحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا علي بن جعفر بن زياد الأحمق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال كان جواب التيمي إذا سمع الذكر ارتعد قال فذكر ذلك لإبراهيم فقال لإن كان يقدر على حبسه ما أبالي ألا أعتد به وإن كان لا يقدر على حبسه لقد سبق من قبله قال وحدثنا أبو العلاء قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان إبراهيم التيمين يقص في منزل أبي وائل فكان أبو وائل ينتفظ انتفاض الطير مدح الأخفياء والاتقياء وأخفاء الأعمال. قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطر. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. قال حدثنا بن عبد الله بن وهب. وحدثنا عبد العزيز بن قيس بن حبص. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال حدثني عمي. قال حدثنا عم. الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم عن أبي أن عن زيد بن. عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ فقال يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة وإن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح هدى يخرجون من كل غبراء مظلمة قال حدثناه بن أبوهزاد قال حدثنا عيسى بن صالح قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث مثله قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطن قال, قال, قال دهن شفتيك حتى لا يعلم أحد أنك لم تأكل شيئا وبيض ثوبيك حتى وهنا سقط في المطبوع قال أحمد بن العباس وأنشدني إبراهيم عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من دينه بدنيا سواه ذاك من ذين أخيبهم قال وحدثنا ابو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ابن قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بن موسى العقيلي قال وحدثنا محمد بن أحمد بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن قال محمد بن قال اشتكى محمد بن واسع مرة فدخلت عليه أعوده فبين أنا عنده إذ بجار له على الباب قال من قال قال من أبو قال حمد وقد عرف قالوا يحيى البكاء قال يقول محمد بن واسع إن شر أيامكم يوم سبتم إلى البكاء قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن يسحاق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن زيان قال دعا رجل من الكوفيين جماعة من القراء إلى طعام فيهم محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال فبكى القوم جميعا غير محمد بن عيينة ثم جئ بالطعام فأكل القوم جميعا غير محمد بن عيين فقال له بعضهم لما لم يطعم فقال إنما يطعم من بكى فقال القوم وبخنا. وَبَّخَنَا ولحدثنا أبو مروان عبد المجيد بن محرم مكي وقال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحزن قال لقد أدركنا أقواما لا يستطيعون أن يسروا من العمل أن يسروا من العمل شيئا إلا أسروا قال حدثنا عمر بن الربيع أحمد بن عاصم ومحمد بن مجعفر الحضرمي وبزورد لعله تصحيف هذا الراوي قال حدثنا أحمد بن محمد الموسى موسى قال وقال سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت أسحاق بن خلف يقول في قوله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات قال إسحاق فكان بعضهم يقول إذا قرأها ويل لأهل الرياء قال حدثنا شام بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال وحدثني موسى بن الفضيل قال حدثني محمد بن أحمد البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد قال سمعت أبي يقول سمعت فضيلا يقول ترك العمل للناس رياء والعمل للناس شرك قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن مشيختهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال يخشع الجسد والقلب منافق قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ابن خبيق قال قال لي يوسف بن أسباق ما عالج المتعبدون شيئا أشد عليهم من اتقياء حب الثناء وهم يريدون بذلك الناس قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جهنم واد يقال له جب الحزن تتعوذ منه جهنم في كل يوم أربع مئة مرة يسكنه القراء المراءون بأعمالهم قال حدثنا ابن أبي اليمامي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا الحسن بن الصباح قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سمعت الأوزعية يقول سمعت بلال ابن سعد يقول لا يكون الله وليا لا يكون وليا لله في العالانية عدوه في السر قال حدثنا العباس بن محمد الرقي قال حدثنا الحسن بن علي بن زرعة قال حدثنا صالح بن زياد قال حدثنا فيض قال حدثنا فضيل إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتحف العبد سلط عليه من يظلمه وقال الفضيل ما يتكلم العبد بكلمة إلا سئل عنها يوم القيامة ما أراد بها فإن أراد الله عز وجل بها وإلا قال حدثنا علي بن بن الرازي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ساري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثنا إسحاق بن منصور الأمير قال حدثنا عبد الأعلى بن زياد الاسدي وقال قال لي داود الطائي ما فعلت الشهرة بالنساك ثم قال لي تشاغل بنفسك فإن الأمر أسرع من ذلك قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد قال حدثنا ابن أبي موسى الأنضاكي قال حدثنا ابن أبي الحواري قال, قال قال قال أبو سليمان كل قلب فيه شرك فهو ساقط قال ابن أبي الحواري يريد بالشرك أي لا يرأي بعمله ولا يكون في قلبه شيء غير الله عز وجل قال وحدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ياسر قال حدثنا سعيد يحيى بن, بن الأزهر الواسطي قال حدثنا سفيان قال قال مطرف إن أبغض الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة قال حدثنا أحمد الجامع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان عن الحسن قال لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله إذا عمل عمل لله عز وجل قال حدثنا إبراهيم بن حسين الخولاني وقال حدثنا محمد النقطيبة قال حدثنا المسيب قال حدثنا أبو اسحاق الفزاري عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يخبر الرجل بما خفي من عمله إلى هنا نهاية هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد